الشافع المعصوم والنادي فخذ بؤادي تجد أطرافه مذعادي وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نور الإرشاد فاشعاع في مجنحات درابنا حاضر الاقوام درابها حاضر الاقوام والباديه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوة المسلمون ولا ز �نا نعيش مع رسول الناس الله عليه وسلم في الفجر الجديد في الأيام الأولى في مكة ونعيش اليوم قصة قصة من أروعي وأعظم القصص في الفجر الجديد في أيامه الأولى عليه الصلاة والسلام قصة لقاء الرس络 الله عليه وسلم بالجن تصت اجتماع الجن لهذا القرآن ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهوية القرآن انتهى صلى الله عليه وسلم من توجيه الرسالة للإنس فضايقه الإنس وذهب إلى الطائف ثم عاد فقرأ القرآن فعوضه الله بالجن فاستمعوا في ليلة اسمها ليلة الجن وسوف تكون هذه السورة خالصة للحديث عن الجن وعما ذا قالوا وعن الرسالة التي سمعوها من الرسول عليه الصلاة والسلام هو صلى الله في مكة رفض كفار مكة مشرك قريش الدين الجديد رفضوا الوحدانية لله سبحانه وتعالى أبوا أن يسلموا الألوهية للواحد الأحد تمسكوا بأصنامهم هذا الرسول عليه وسلم فخرج إلى الطائف الرسول عليه الصلاة والسلام لا يترك فرصة للدعوة سواء للأفراد أو للجماعات أو سواء للرجال أو النساء أو الكبار أو الصغار أو الأغنياء أو الفقراء خرج صلى الله عليه وسلم إلى القرية المجاورة لأن هتان القريتان في الحجاج لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم القرية الأولى مكة والثاني الطائف وكانت وهي الطائف كما هو معلوم قريم من مكة فخرج صلى الله عليه وسلم ليس عنده صلى الله عليه وسلم حرص ولا عنده جنود ولا موكب ولا عنده أصحاب خرج وحيدا عليه الصلاة والسلام خرج يعرض دعوته العسى أن يستجيب أهل الطائف يعني ربما تجربة جرب ربما يجد قلوبا هناك تعي وتسمع دعوته ورسالة عليه الصلاة والسلام ووصل إلى مجلس ومجالسهم نهدي وقد آتاه الله من الهمة ومن القوة عليه الصلاة والسلام ومن المواجهة ومن الخطابة ومن الفصاحة لأن هذا مواهب نبي الله رسحه للنبوة الله اختصه بالرسالة عليه الصلاة والسلام فوصل إلى المنتدى مجمع أهل الطائف يعني مجلس يجلسون فيه ويتحدثون فيه منهم أبناء ياليل وهم ثلاثة فدخل عليه الصلاة والسلام مجلس ودعاهم إلى توحيد الله وأخبرهم أن الله أرسله برسالة أن يعبدوا الله وحده ولا شريكا لا يشرقوا به شيئا لا شريكا له في الملك سبحانه وتعالى وتصوروا معي أناس من الجاهلية لا يعرفوا لا إله إلا الله ولم يسمعوا بالنبوة فيسخرون من رصومه عليه وسلم ويوجهون له اللوم ويقول حدهم متهكما ساخرا مستهزئا ما وجد الله يرسل لأنت وقال الثاني هو يسرق ثواب الكعبة إن كان الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم يعني متحديا مكذبا وقال الثالث إن كنت رسولا أنت من عند الله فأنت أعظم من أن نكلمك لا نستطيع نكلمك أنت أصبحت في منزلة عالية نحن من نحن حتى نكلمك وانظر إلى هذه السخرية وهذا الاستهزاء وليتهم سكتوا وتركوا الموضوع لكنهم أغروا شفهاءهم وأغروا غلمانهم وقالوا أذوه فأخذوا يرجمونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة وأخذوا يلاحقونه ويستهزئون به حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام أخذ يمس الدم عليه الصلاة والسلام من أقدامي الشريفة وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إنه الحلم إنه الرحمة إنه الصدر الواسع إنه الإنسان الذي يستاهل النبوة يستاهل الرسالة يستاهل أن يقود الأمة بهذا الخلق العظيم الذي قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام وهو يواجه الجاهلية ويواجه السفهاء ويضرب بالحجارة ويرد ويستهدأ به ويكذب ويصخر بدعواته صلى الله عليه وسلم ويضرب بالحجارة وتدمى أقدامه الشريفة وبعد ذلك الله اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أي حلم أي صفح أي رحمة أي إنسان إن هذا الإنسان عليه الصلاة والسلام إلى درجة أن ملك الجبال يأتي يستأذر رسول الله عليه وسلم أن يطبق الأخشبين على أهل مكة وهما الجبالان العظيمان لذان حفال بالحرم قال رسول الله عليه وسلم لا لكني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا يقول لا أنا أنتظر جيلا آخر أنا أنتظر أبناء يخرجون من, من هؤلاء يعني الصناديد ومن هؤلاء المعرضين عسى أن ينصروا الدين الجديد وأن يسيروا في موكب الفجر الجديد وبالفعل حصل ذلك أخرج الله من صلب أبي جهل أكرمة ومن صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد سيف الله المشلول حتى يقول إقبال الشاعر الكبير وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني يقول تحول الذين كانوا يعبدون اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى تحولوا الآن إلى أن الدين الجديد والتوحيد الخالد الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام وكان هناك بستان لأحد أعيان مكة فالطايف والرسول الله عليه وسلم يرمى بالحجارة ويؤذى كان العتبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهم من أعيان أهل مكة فأخذهم شيئا من النسب لأنهم قرسيون ورسول الله عليه وسلم قرسي فقالوا لي لمولا لهم خادم في البستان اسمه عداس يا عداس خذ قطفا من العنب واذهب إلى محمد ابن عبد الله يعطيه وهم لا أمنوا أنه رسول ولا أنه نبي عليه الصلاة والسلام فأخذ عداس قطفا ووضعه في معون عنده وآتى إلى رسول الله عليه وسلم وقدم له القطفر صلى الله عليه وسلم عرقه يتصبب ودماؤه من أقدام يتصبب صلى الله عليه وسلم فيأتي صلى الله عليه وسلم لأنه أصبح عنده الذكر الجديد وأصبح عنده صلى الله عليه وسلم من التشبيح ومعرفة الأداب الشرعية فأخذ صلى الله عليه وسلم العنب وأخذ بسم الله فوكان عداس هذا على على ديانة سابقة فيها توحيد وهو من نينوى بلد في العراق منها النبي الكريم يونس بالمتة عليه السلام يونس ذنون وذنون ذهب مغاضبا هذا ذنون هو من نينوى من العراق وعداس هذا ايضا من نينوى من العراق منبل يعني ولا يعرف يعني أن الا عليك النبي يعني قريش وهالصايف لا يعرفون من نينوى ولا يعرفون ينسبون مته وليس عندهم كتب ولا يعرفون الانبياء عليهم الصلاه والسلام فقص الله عليه وسلم بسم الله فقال عدس من اين لك هذا الكلام قال الله علمني فسكت ثم قال لهم منين أنت يا عداس قال انا من. وان قال هذا بلد أخي النبي الصالح يونس بالمتا قال منين تعرف يونس بالمتا أنت قال هو نبي مثلي فنزل على أقدامي يقبلها لأنه صدقوا عرف أنه لا يعرف يونس بالمتا أول مرة في, في تاريخ عداس أو في حياة عداس يعرف أو يسمع أن إنسان يعرف يونس بالمتا النبي الذي عندهم لا يعرفه ولا نبي فلما رآه سيداه أرسل في أثره ووبخاه ورسول الله سلم استمر نازلا إلى جهة مكة رفضت مكة رفض كفار قريس أن, أن, أن يسلموا وأن يضعنوا وأن, يعود وأن يعودوا إلى رشدهم ورفضها للطائف الآن أصبح صلى الله عليه وسلم بين مكة وبين الطائف ونزل صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة وحضر صلاة الفجر هناك ورسلنا صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وقام يقرأ القرآن هو لما ذاكت به صلى الله عليه وسلم السبل أخذ يلتج إلى ربه في دعاء قطع القلوب عليه شمس النبوة تلوح وهو اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المصطرعفين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى كريبا من لكته أمري لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي لي لك العتبة حتى ترضى ولا حل ولا قوة إلا بك أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماة والأرض وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بصخطك أو يدركني غضبك لا إله إلا أنت ولا رب سواك أو كما قلت صلى الله عليه وسلم بالله هل هذا الكلام يخرج من غير النبي بالله هل يستطيع أحد يقول هذه العبارات الأحقاذة التي شهد كثير هذا هذه المشكات النبوة والرسالة قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات ثم قام الفجر فأرسل الله له نفرا من جن نصيبين من اليمن وهم يخطفون خطفا يعني مسرعون أسرع من الريح وحضروا صلاة الفجر ووقفوا خلف رسول الله عليه وسلم لبدا بعضهم كاد يستكف بعض ملتصق ببعض يركب بعضا من يعني ازدحامهم وفي تلك الليلة أوحى الله إليه واخبره أن الجن حضروا وأنهم سمعوا شيئا من القرآن وأنهم وعوا الرسالة تماما وأنهم تأثروا بهذا الكلام العظيم الذي هو منزل متحدا به معجز عند الله سبحانه وتعالى هذه الليلة نزلت سورة الجن في صباح نزل نزل على رسول الله عليه وسلم هذا الوحي اسمعوا معي وأرجوكم أن تسمعوا بتجرد وبإنصاف وبخشية وبتدبر على الله أن الله يفتح قلوبنا جميعا عسى الله أن يهدينا لفهم هذا القرآن عسى الله أن يزيح الحجب عن قلوبنا وعن بصائرنا لنفهم هذا القرآن العظيم عشان الله يهدي ظلال البصائر بهذا الكتاب الحكيم الذي هدا به رسوله عليه الصلاة والسلام وأقول من باب الدعوة العامة الخاصة لمن يعاني الحرف أو يشتغل بالأدب أو له ممارسة في البيان أو في نظم الشعر أو كتابة المقالات أو الروايات أو الكصص اتقوا الله وأنصفوا من أنفسكم اكرأ القرآن بتجرد لقد وقع أساطين البيان على روعة القرآن وجمال القرآن وأخذ القرآن وأثر القرآن فاستحوا من الله وتعالوا نشاهد نحن وياكم ونكرأ نحن وياكم ببصائرنا مع ابصارنا هذا الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل أيها الرسول للأمة إن الله أوحى إلي أن نفرا من الجن في ليلة نخلة يوم قام صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الفجر فسمع هؤلاء القرآن فقالوا ووقعوا شهادة هم الجن يعني ووقعوا شهادة أن إن سمعنا قرآن عجبا هؤلاء الجن الآن يقولون عن القرآن لما سمعوه وهم ليسوا عرب وليسوا إنس يقول إننا سمعنا قرآن عجبا أجل ماذا يقول العرب العرباء ماذا يقول الفصحاء يقول, يقول الجن أننا سمعنا القرآن عجبا عجبا في نسخه عجبا في نظامه عجبا في بلاغته وفصاحته عجبا في, في مجلولاته عجبا في إحكامه وإعجازه عجبا في تأثيره وفي سبكه وفي صياغته هذا القرآن كلمة عجب هي لها إيحاة وأنداء وظلال وأبعاد لا يدركها إلا أهل الإيمان ولهذا دليل على أن الجن يتذوقون وعلى أنهم يعرفون مدى التأثير والبلاغة والفصاحة في القرآن وللأسف صد كثير من المسلمين الآن عن بلاغة القرآن وفصاحة القرآن بأنواع أخرى من العلوم والفنون والروايات والمسرحيات إلى أن سار هناك طيعة بين كثير من الجن وبين كتاب الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب الآن يعرض أمامنا وهو معجزة رسول الله عليه التي وقع الجن في تلك الليلة أنه قرآن عجب سمعتك يا قرآن والليل واجم سريت تهز الكون سبحان من أسرى فتحن بك الدنيا فأشرق نورها وسرنا على الأفلاك نملأها أجرى دعني ووصفي آيات له ظهرت القرآن ظهور نار القرى ليلا على علمي أتى على سفر التوراة فانهزمت فلم يفدها زمان السبق والقدم ولم تقم منه للإنجيل قائمة قائمة كأنه الطيف زار الجهنة في الحلمي هذا الكتاب لازم نتحدث عن موقف القرآن من الجن وعن قصة الجن في هذه الصورة التي اسمها صورة الجن ولنا عودة معكم بإذن الله أيها الأخوة الفضلاء أستمعكم عذرا في أن أقرأ عليكم في دقيقة ما كتبته في كتاب على بوابة الوحي في كلمة إن سمعنا قرآن عجب في هذه الجملة فقط التي شهد بها الجن لهذا القرآن العظيم الذي قال فيها نسمعنا قرآنا عجبا يقول الجن لما سمع القرآن نسمعنا قرآنا عجوب عجيب حتى الجن يتعجبون من القرآن ومن الذي لا أعجب من القرآن ومن هو الحي الناطق السميع البصير الذي لا يعجبه القرآن ويشجيه ويبكيه ومن هو الذي له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد وهو لا يتأثر بالقرآن أما العنس فقد أجبوا كل العجب وذهب بهم الإعجاب كل مذهب وقال قائلهم إن له حلاوة وعليه طلاوة وأما الجن فهم يصيحون صيحة المعترف إن سمعنا قرآنا عجبا فهو العجب كله والحسن أجمعه في آياته ففيها من التناسق والتناغم والروعة ما يفوق الوصف والعجب في سوره فكل سورة مشهد وإيحاء ورسائل غير الأخرى وعجبنا القرآن في عرضه الذي يكتحم أسوار النفوس ويزلزل أعماق القلوب ويحتل مناطق التأثير ويجساح مستعمرات الضمير عجب لهذا القرآن نعيده نقرأه نكرره نتدارسه نحفظه ثم يبقى غضا ضريا راقيا مشركا جديداً كأن ما سمعناه من قبل ولا تلونه من قبل عجب لهذا القرآن كأنه يسوقنا إلى الآخرة سوقا بجحافل من رعب وكأنه يحجزنا عن الإثم والخطيئة بسياج من الهدى وكأنه يبعثنا كل يوم من قبور الإهمال وأجداف النسيان عجب لهذا القرآن كلما لغونا ولهونا وسهونا نادانا من جديد هلموا إلى الحق والجد والعمل كلما ضعنا وتهنا وظللنا صاحبنا هنا الطريق هنا الهدى هنا الفلاح كلما أذنبنا وأخطانا دعاني القرآن أقبل على رب الرحيم وملك كريم وجواد حليم كلما فترنا وتراخينا هزل القرآن يا ناس واصلوا يا قوم تعجلوا أبشروا واجتهدوا كلما غضبنا وحزننا وباقت من السبل وأصابنا كرب صب علينا القرآن سحب الرضوان والسكينة والأمن صدق الجن إن سمعنا قرآن عجب إنه كلام يشبع الروح ويروي غليل النفس ويغسل أدنان الضمير إنه أحسن الحديث صدقا متعة وفخامة وأصالة إنه أحسن القصص تسرية وتعزية وأسوة إنه موعظة تردع عن الزلد وتحمي من الحراف وتعصم من الذنب وصدق الجن إن نسمعنا قرآن عجبا تسمع القصائد تنصط المحاضرات تروعك الخطب تشديك المواعب ثم تسمع للقرآن فكأنك ما سمعت شيئا وما عجبك شيء وما بهرك شيء لأنه كتاب لا ريب فيه يرشد من الحيرة يحفظ من الظلال يعص من الزر فالقرآن حياة من الهناء والسعادة وعالم من الإبداع والجمال وتاريخ من الأحداث والقضايا وسجل من الشرف والمجد والرفعة وديوان من الخلود والنبل القرآن تاريخ أمة وخطاب عالم وكلام إله ومستقبل أجيال وقضية ومعجزة هو حق يدفع باطلا ونور يكشف ظلاما وصدق يسحق كذبا وهدى يحارب ظلالة وعدل يطارد ظلمة وصدق الجن إن سمعنا قرآن عجبة وبعد فنواصل مع الجن في شهادتهم وهم يوقعون في العهد المكي هذه الشهادة يقول إن سمعنا قرآن عجبة يهدي إلى الرشد هذا كلام الجن في القرآن قال سمعنا الآن هذا الكلام العجب يهدي إلى الرشد والرشد هي أجمل كلمة يعبر بها عن القرآن فالرشد هو نهاية الصواب وغاية الحق ومنتهى الحقيقة هذا القرآن أعظم ميزة يا إخوة ونوجه المفسرين أن القرآن ميزته الكبران ويهدي الرشد قبل أن نكتشف من القرآن يعني الآيات الكونية والإعجاز العلمي أو الكلام في الطب أو نحو ذلك من التخصصات ترى مهمة القرآن الأولى يا أخوة الهداية القرآن نزل للرشد نزل ليعيد الناس إلى رب العالمين لا تقحموا قضايا الإعجاز وتلوى عنقى الآيات حتى تبرز النظريات أو تبرهنوا للنظريات التي اكتشفتموها لا تجعلوا القرآن مسرحا للتجارب كلما اكتشفتم نظرية حاولتم أن أن تبحثوا لها عن آية من آيات الله نعم القرآن معجز القرآن تحدث عن آيات في الكون وفي الإنسان وفي الحياة لكن ترى القرآن ما نزل فقط بهذه الأمور أو ليست يعني يعني ليس المقصد الأول للقرآن أن يكتشف لنا ويخترع يعني أشياء في, في علم الطب وعلم الفلك والفيولوجيا كما يعني أغرق كثير من العلماء في ذلك وأسرفوا كثيرا حتى أنهم حينا يتواجعون في النظرية بعدما يثبتوها من القرآن القرآن نزل للهداية يهدي إلى الرشد القرآن يهدي التي هي أقوم القرآن أتى يصح العقائد أتى يعني يهدي العقل والضمير والفطرة إلى الله سبحانه وتعالى فرجائي أن لا يكثر يعني تحميل القرآن ما لا تحتمله الآيات في ذلك ولو أن في القرآن من العجاز الذي اكتشف ما يعني يعني يثبت صدق هذا القرآن وأنه من عنج الله عز وجل فهذا القرآن مقصده الأعظم أنه يهدي إلى الرشد فآمنا به قال الجن آمنا بهذا القرآن وسلمنا وعوض الرسول عليه الصلاة والسلام في الإنس الذين يعني كفروا في مكة عوضه بالجن الذين آمنوا بهذا ذي السلام آمنوا في تلك الفترة وانطلقوا في ذات الليل كما في سورة الإحقاف وعادوا إلى قومهم منذرين وقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم عاد وهذا الشأن الإنسان يسمع الحق أن لا يبقى كلا ولا يبقى خاملا وإنما ينطلق بهذا الحق يدعو إليه ويكون تلميذا لمحمس الله عليه وسلم مخادما لدينه وجنديا من جنوده ينطلق بهذا القرآن كما يقول إقبال بكل مسلم أنت كنز الدر والياقوت في. لجة الدنيا وإن لم يعرفوك محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك فالحقيقة أنه ينبغي الإنسان إذا سمع الحق وآمن به أن, أن يبلغه غيره ويبلغ أهله جيرانه أصحابه أصدقاه ليكتب في سجل الخالدين المصلحين الصالحين قال الجن يهدي إلى الرشد فآمننا به صدقنا واتبعنا ولن نشرك بربنا أحدا جزائهم الله خيرا الآن وحدوا الله سبحانه وتعالى وأعلنوا أنهم ليشركوا بالله شيئا وعرفوا أن الرسالة اول عنوان الرسالة لا تشرك بالله شيئا رسالة الرسول الله وسلم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أو الذي أول ما دعيه صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله رسالة الأنبياء جميعا هو التوحيد الخالص فالإصلاح إلى ما قام على العقائد اولا على تصحيح العقيده ان تكون موحده صادقه مخلصا لله الدين كما قال سبحانه وتعالى انا لله الدين الخالص مخلصين له الدين فلا في هذا الاصلاح الذي لا الذي لا يبدا بتصحيح معتقد الناس وتصحيح عقيده الناس لان بعض الناس من أهل اهل الفضل حتى ومن اهل العلم يبداون بتصحيح خلاق الناس ويتركون معتقد الناس وبعض يعني يسعى لتصريح اقتصاد الناس وهذا مطلوب وسوف في المشروع الإسلامي وفي رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وسوف في القرآن لكن رأس الأمر هو توحيد الله سبحانه وتعالى وتصريح المعتقد وهذا الذي بقي عليه الصلاة والسلام عليه عشر سنوات في مكة يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فهنا الجن شهدوا بالوحدانية له سبحانه وتعالى قالوا, قالوا ولن نشرك بربنا أحدا شكرا لهؤلاء الجن الذين حضروا وشهدوا أن لا يله لله وأعلنوا أنهم ليشركوا بالله شيئا شكرا للمؤمنين من إخواننا الجن الذين استجابوا لنداء الحق مع محمد صلى الله عليه وسلم إن الرسول الله عليه وسلم جاء للإنس والجن جاء للبيض والسود والحمر جاء للأسيويين والأفارقة والأمريكان والأوروبيين جاء لكل الناس كل البشر جاء للرجال والنساء جاء كل الديانات هو الخاتم وهو الناس تخلق كل التي سبقت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جاء صلى الله عليه وسلم للدنيا كل الدنيا للكرة الأرضية كل الكرة الأرضية ومن عليها جاء للأنس والجن كما قلت لكم هو رسول الثقلين عليه الصلاة والسلام فهنا الله سبحانه وتعالى يعوضه ويا لأنس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يسمع هذه السورة في الصباح ويسمع أن بعض الجن آمنوا به وأصبحوا يدعون إلى دينه الجديد انطلقوا إلى نصيبين في اليمن حضروا في وادي نخلة في مكة ثم انطلقوا في الصباح وأسرعوا وحملوا رسالة الآن وأصبحوا تلاميذ للرسول عليه الصلاة والسلام حضروا درسا واحدا حضروا صلاة واحدة سمعوا القرآن هذا القرآن ترى القرآن, القرآن ترى يعني يجعل الإنسان مشدوان إذا كان عنده وعي وعنده شيء من العلم والبيان والمعرفة والعقل ترى ما يتماسك أمام القرآن أنا رأيت تجارب للمعاصرين وجلس مع بعض العلماء كل يذكر تجربته في تأثري بالقرآن في موقف إما سمع آية أو سمع سورة أو حضر صلاة أو صلاة تراويح فانهار أمام القرآن أو أمام مشاهد القرآن وقوة القرآن وأسر القرآن فالجن هنا أعلنوا أنه ليسلك بالله شيئا وعرفوا أن أول رسالة توحيد الباري وعدم استرك به سبحانه وتعالى ثم يقولون الآن الكلام للجن لا الحديث عن الجن وهم مشدهون من ليلتهم البارحة التي عاشوها مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه في الحديث عن ابن عباس لماذا انا اعرف السؤال لماذا اتى الجن الى وادي نخله يقول السبب انه في تلك بعد بعدما بعث الرسول عليه السلام حبست السماء وحرست السماء بالملائكة وبالشهب لانه كان قبل مبعث الرسول عليه السلام كان قبل نبوته يتسلق الجن ويسعدون لما يتاهم الله من أرواح ومن قدرات لأن الله خلقهم على هيئة يستطيعون الصعود ويستطيعون السمو فكان يسعدوا بعضهم على بعضا على بعض ويرتقون حتى يستنعون بعض الكلام من أخبار الغيب ويلقونه إلى الكهنة في الأرض والسحرة والأفاقين فيزيد الواحد منهم يلقى على كلمة فيزيد تسعا وتسعين كذبة لكن لما بعث رسول الله عليه وسلم خلاص وإنهم وإن عن السمع لمعزول عزلوا تماما عن السمع أصبح هناك حفظ للرسالة وحفظ للقرآن وحفظ للوحي الذي ينزل على رسول الله وسلم أصبحت السماء الآن محفوظة بالشهب ومحفوظة بالملائكة كما سوف يأتي فأتى الجن فقال بعضهم لبعض بعض جوفوا في الأرض لأنه حصل في الأرض شيء لا بد أنه حصل شيء في الأرض نحن ما ندري ما السبب أننا يعني منعنا من السماء ابحثوا فذهبوا فرق فرقة توجهت للشام وفرقة للعراق وفرقة للحجاز الفرقة التي في الحجاز سمعت صوت الرسول الله عليه وسلم يقرأ في وادي نخلة يقرأ القرآن المعجز الخارج كلام باري سبحانه وتعالى فأتوا وحضروا الصلاة معهم وسمعوا وآمنوا وعادوا إلى قومهم منذرين هذا ملخص القصة فيقول هنا الجن لازال كلام لهم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدة يقول تعالى الله والجد العظمة والمقام والكبرياء له سبحانه وتعالى هو في, في اللغة العربية الجد والحظ والنصيب لكن عند الله سبحانه عظمته سبحانه كبرياءه جل في علاه جبروته لا إله الله تعالى تقدس سبحانه وتعالى الجن الآن نزهون الله يمدحون الله يثنون على الله الله يحب الملح سبحانه حتى أن الجن بدأوا في بعد بعدما وحدوا الله يمدحون ربهم كما في مسلم أحمد من حديث الأسود بن سريع قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شاعرا للرجل فقلت يا رسول الله إني مدحت ربي بأبيات يعني بقصيدة قال أما إن ربك يحب المدح وعند مسلم في الصيح لا, أحب لا أحد أحب إليه المدح من الله ولهذا مدح نفسه فهنا يقوم تعالى جد ربنا تقدس الله في عليعه يعني تبارك الله تنزه الله ما اتخذ صاحبة ولا ولد ينفون عنه الصاحبة والولد وهي كما نسب بعض اليهود وبعض المشركة العرب له سبحانه تقدس الله فالله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لك Ho One الله ليس له صاحبة ليس له الزوجة تعالى الله سبحانه وتعالى تقدس تنزه وليس له ولد لأنه لا يلد ولا يولد سبحانه وتعالى وليس بحاجه لولد وهو سبحانه وتخلق من في الأرض وخلق الجن والإنس فما هو حاجته للولد وهو الغني على الكل سبحانه وتعالى فهم الآن يثنون على الله ويقدسونه لأنه عرفوا المنهج الصحيح وعرفوا الدعوة الصحيحة فهم وحدوا الله ونفوا الله الآخر او الشرك لله سبحانه وتعالى ونفوا الصاحب عن الله والولد عن الله التي كانت سائدة عند مشرك العرب وعند بعض الديانات كاليهود والنصارى تعالى جد ربنا تقدس الله وتعظم الله وتنزه الله وتبارك أن يكون له زوجة أو ولد فهو واحد أحد فرد صمت جل في علاه هذا هو التوحيد الصحي الذي ينطقه الجن وهذا الشهادة التي وقع الجن ليلة الجن في سورة الجن فهنيئا لمن حضر من الجن ولنا عودة معكم ثم يقولون وانه كان يقول سفيهنا على الله شطط يعني الجن يقولون يشهدون يقول كان سفيهنا يعني غاويهم يقول على الله قولا مفرطا في الضلال منحرفا عن الحق يقول يعني انه ينسب الله يعني الظال منهم والغاوي منهم والسفيه منهم ينسب الى الله قولا الله بريء من سبحانه وتعالى او شطط يعني منحرف ومفرط في الضلال هذا القول الشطط مثل أنه يشرك بالله هذا قول شطط هذا قول خاطئ وهذا مذهب بال مثل يعني يجعل لله صاحبة تعالى الله عن ذلك يعني زوجة وولد فهم يعترفون الآن ويبينون بتجرد وبصدق عن ماذا كان عندهم وماذا يعتقد بعضهم وما هي المذاهبهم المذاهب يقولون في هذه السورة وهم الآن أصبحوا مؤمنين يقولون بلسان المؤمن قال وأنه قال وأنه كان يقول سفيهنا على الله سططا وأنا ظننى أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا يقول اعتقدنا الظن في القرآن يأتي بهذا وهذا قال اعتقدنا أن نعنى نعتقد أنه لا يستطيع أحد من الإنس والجن يقولنا على الله كذبة ولكن للأسف قال كثير من الإنس والجن على الله كذبة من أشرك بالله فقد قال على الله كذبا. من نسب إلى الله سبحانه وتعالى الصاحبه زوجها والولد فقد قال على الله كذبا من اول صفات البار سبحانه وتعالى أو عطلها أو مثلها أو شبهها فقد قال على الله كذبا من وصف الله سبحانه وتعالى بغير ما وصف به نفسه سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال على الله كذبا فالان وجد من الانس والجن من قال على الله كذبا ولكن هم ما كانوا يعتقدون ان سوفيات اناس يقولون على الله كذبه والحديث لازال للجن وهذا كلامه معرض لكن بقوه وباسر والحقيقه ان سوره الجن لها يعني وقع خاص ولها يعني لها بناء خاص خاصة لمن قراها بخشوع وبترت وبهدوء وبتدبر قال وانه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا عادة العرب في الجهلية كان إذا نزل الواحد من العرب من الإنس في وادي يخاف في الليل لم يقل عندهم أذكار ولا عندهم سورة الفاتحة ولا آية الكرسي والمعوذات كانوا أمة بهيمية أمة مجتمعابة مشركون يسيدون الصنم ليس عندهم حروز, شرع حروز شرعية ولا أوراد من الكتاب ولا السنة لا يفهمون شيء فانظر إلى الظلام ماذا يفعلون فإذا نزل الواحد من الإنس, في وادي من الإنس في وادي من الوديان قال يا سيد الوادي يعني من الجن أنا ضيفك هذه الليلة أطلب منك أن تحميني وتحرسني فيخاف هو الإنسي إذا نزل في وادي مظلم يخاف من الوادي ومن شياطين الوادي وجن الوادي فيسأل سيد الوادي أن يحميه في تلك الليلة فزادهم راقة فزادهم خوفا إلى خوف لأنه أصبحوا يوم تسمع بعض الناس سنعوا مثل هذا الكلام يعني يخافوا وأصبح يقولوا الجن لهم التأثير هم يمرضون الإنسان ويصيبونه بالخبل ويذهبون عقله وربما سرقوا ماله وولده وربما يعني كادوا واغتالوه فأصبح عند العرب وعند الإنس خوف من الجن بسبب أنهم تعلقوا بهم ونسبوا إليهم قدرات ليست لهم فهذا من الشرك لكن الجن الآن يعني يصرحون ويعترفون هذا ليلة اعترافات يعترفون بما عندهم وماذا وعلاقتهم, وعلاقتهم بالإنس ويعترفون بالشركيات التي يرتكبها بعضهم ويعترفون بأن منهم صالحون ومنهم يعني متمرجون كل ذلك يقولونه ويروونه بعد تلك الليلة التي سمعوا فيها القرآن وانكشف الغطاء الآن انكشف الاغتاب على سماء من القرآن آمنوا الآن وأصبحوا دعاء وأصبحوا يتكلمون بتجرد وأصبحوا يتكلمون وهم يعني يتكلمون عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن دعوته وعن رسالته قال فزادوهم يعني خوفا وزادوهم قلقا وزادوهم اضطرابا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن ليبعث الله أحدا أي بعض الإنس الجن ظن مثل ما ظن الإنس وقالوا اعتقدوا مثل ما اعتقد بعض الإنس قال لا يبعث الله احد كان البعث هنا البعث قال بعض المفسرين يعني لا يبعث الله احدا بعد موته يعني كثير الان المشركون كانوا لا يرون ان الله يبعث احد من قبره بعد ما يموت وهذه القضية الثانيه التي عالجها صلى الله عليه وسلم ومعه الوحي والكتاب والسنه وكان هو صلى الله عليه وسلم يعذبها على الكفار وكان ينكرونها تماما النكار ويرون أنه لا يوم آخر فهنا يخبر الجن أن من الإنس مثل ما بعض الجن لا يؤمن بالبعث ولا بالنسور ولا باليوم الآخر وقال بعض المفسرين وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا من البيثة أن لا يرسل الله أحدا للناس يبعث الله نبيا للأمة وكانوا يعتقدون ذلك وقالوا ما يمكن أن يكون هناك نبي ولا يمكن أن يأخذ الله سبحانه وتعالى رجلا من الناس لأنه يقول أج... أ... أ... بشر يهدوننا وكيف يكون ال... ال... النبي بشر وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويضحك كما نضحك ويأكل كما ناكل وينام كما ننام فعنده مشكالية عند الجن مثل ما هي عند مشركي الإنس أنه لا يمكن أن يبعث الله نبيا هذا المعنى الثاني وأن نالمسنا السماء هذه, ال... هذه اعترافات بما جرى لهم يا إخوة ترى الكون تغير بعد مبعث الرسول عليه السلام الآن أصبحت السماء محفوظة أصبحت الملائكة على أطراف السماء تحفظها وأصبحت الشهب تطلق لكل مارد فتحركه أصبح هناك رصد وأصبح هناك حفظ وأصبح هناك رعاية وأصبح الوحي يتنزل ولا يمكن أن يأتي جان يسرق شيئا من الوحي الوحي فقط محفوظ ينزل به جبريل من السماء على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسمعه أحد غير رسول عليه الصلاة والسلام وأصبح هناك حماية بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بيث بالفجر الجديد والدين الجديد تغير حتى وضع السماء قبل في الحلقات السابقة أخبرناكم بوضع الأرض حتى أنهل السير مثل ابن السحاق وابن هشام وابن كثير يرون أن بحيرة ساوى أنها جفت بحيرة طبرية ويرون أن إيوان كسر الصدع لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم ورن إبليس هذا من حدث السير فالآن العالم العلوي العالم العلوي هو السماء أصبح الآن محفوظا بالشهب محفوظا بالملائكة لنزور هذا الوحي على صدر السلام إنه حدث هائل في العالم لم يمر في تاريخ الإنسان ولا في مسيرة البشرية أعظم من هذا الحدث الذي تغيره العالم يا الله حتى السماء أصبحت محفوظة أصبح يعني يرصد فيها الكلام والحديث أصبح لا ينزل فيها إلا الوحي وما أصبح باستطاعة أي جان أو عفريت أن يخطف ولو كلمة انتهى يعني الفوضى الأولى التي قبل الله عليه وسلم أن يصعد جان يخطف كلمة وأن يسمع شيء من علم الغيب وأن يقره لوليه من الكهنة والسحرة والمشعوذين لا ألان جاء الحق جاء الصدق قال وأنا لمسنا سماء يقولنا التمسناها واقتربنا منها لأن السماء كانت مصدر الأخبار عندهم فكانوا يأخذون العلم علم الغير من السماء وكان يصعد بعضهم على بعض كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم فيرتقي بعض الجن على بعض ولهم قدرات أتاهم الله من القدرات في الخلقية في أنهم يصعدون إلى أعلى مستوى في السماء فكان قبل الرسالة يصعدون ولكن الآن, الآن يخبرون بتجربته يقول والله تغير الحال والله ما أصبحنا نست نستطيع وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهضا يقول يا الله تغيرت الآن السماء أصبحت حرسا شديدا أي ملائثة يحمونها بإذن الواحد للأحد شداد العلا أقويا لأن هناك رسالة لأهل الأرض هناك وضع جديد هناك تاريخ بدأ يكتب هناك وحي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليغير محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله الواحد للأحد يعني حياة البشرية ويخرج الإنسانية من الظلمات إلى النور فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا مع الحرس الشديد شهب وهي الكواكب التي تنطلق تحرك المرضة وأنتم تشاهدون بعد مبعث الرسول الله عليه وسلم تشاهد الكوكب ينقض يقول بعض المفسرين هذه هي الكواكب التي تحرك الشياطين في ماسط بعد مبعث الرسول الله عليه وسلم أصبحت هناك حراسة مشددة على السماء وعلى منافل الوحي وعلى علم الغيب ولا ينزل إلا على محمد صلى الله عليه وسلم وأصبح هناك شهب جاهزة رصد يعني مترصدة مترقبة ينطلق يصعد الأفريت ينطلق الشهام مباشرة يحرقه تقوم ثلة من الجن تريد تأخذ كلمة وإذا بالشهب وراءها تقصفها وهي قاذفات من السماء تدمرها قبل أن تصل هذه الطوابير من الجن فأصبح هذا الوضع مختلفا تمام مختلفا تمام وأصبح هناك حفظ وحراسة مشددة وأصبحت هناك شهب محركة وأننا كنا نفعد منها مقاعد للسماء قبل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام يقولنا كنا من السماء ولنا مقاعد فيها يصعد بعضنا على بعض فنسمع الأخبار الغيبية وأخبار الغيب فكنا نتهيأ كان عندنا مقاعد عندهم قدرات أساهم الله صفحتنا فكنا قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام نجلس مجالس قريبا من السماء نسمع الأخبار نسمع خبر ملك نخطف كلمة من اخبار الغيب مقاعد للسماء للإجتماع فمن يستمع الآن هناك يقول مقاعد للسمع ولم يقول الاستماع وهنا يقول فمن يستمع الآن فإن السامع غير المستمع السامع هو الذي تمر به الكلمة وهو لا يتقصد ولا يتعمد سماعها والمستمع هو المتحر للسمع المتهيئ له فهنا يقول وأن كنا, وأن كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن بعد مبعث رسول الله سبحانه الآن يتغير العالم الآن تحفظ السماع الآن يقول هناك ضبط للكلمات الغيبية وللوحي الآن انتهت الفوضى الأولى التي كان يمارسها الجن في أخذهم خطف بعض الكلمات الآن من مبعث الرسول الله عليه السلام الآن من نزول الوحي على سيد الخلق صلى الله عليه السلم فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد الآن من يحاول يستمع جاهز له الكوكب المحترك وهو مترقب له وهو جاهز يحرقه لكن انظر إلى جمال الجملة انظر إلى جمال السياق إلى روعة الأداء إلى هذا البناء الموحي الأخذ في هذا القرآن قال يستمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يجد شهابا محرقا يترصده ويحرقه تماما ويمنعه من سماع الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمة هذه الرسالة الخالدة التي بعثت بها رسول الله عليه وسلم فهي رسالة هامة ورسالة خطيرة من أهميتها ومن خطورتها أن هناك ملائكة يحفظون منافذ السم وهناك شهب تحرق من يريد أن يستمع من الجن وهناك الضبط بهذا الوحي وهناك تشديد في إيصال المعلومة الصحيحة إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام فرسول الله عليه وسلم ليس بساحر وليس بكاهن وليس بشاعر أعاذه الله من ذلك إنه نبي معصوم يأتي بوحي من عند الله والدليل هذا القرآن من يستدل على نبوة رسول الله هذا القرآن تعال معي إلى ستة آلاف كلمة ستة آلاف آية تعال نقرأ هذا القرآن فإذا قرأناه بتجرد وبإنصاف وكان عندك عند, عند القارئ فطرة قويمة فإنه سوف يعلم في الأخير أشهد أن لا إله لله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله أشهد أنه من عند الله أشهد أنه كلام الله من ضمن الأدلة على أنه كلام الله هذا البيان يا أخي المعجز أنا قلت لكم قرأنا روايات وقرأ من هو أكثر منا الروايات القصص الدووين حفظوا آلاف الشعر الأبيات الشعرية حفظوا الإلياذات والمقامات ولكن لما أتوا إلى القرآن أعلنوا العجز وعلنوا من وعلنوا أنه كلام من عند الله لأنه لا ريب فيه وأن كنا نقعد منها مقاعد الاستمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري هذا كلام الجن لا زال يعني سبحان الله شوف الفيض والتدفق في كلام الجن يقدمون شهادة بعد شهادة شهادة في الوحدانية شهادة عن تاريخهم السابع أنهم كانوا مشركين شهادة أن منهم من كان يقول على الله قولا مثلطا فالظلال وقولا خاطئا وقولا منحرفا وقولا جائرا شهادة على أنه أن بعض الإنس يعودون برجال من الجن وشهادة على أن بعض الإنس مثل بعض الجن مثل بعض الإنس يظنون أن الله لا يبعث رسولا أو لا يبعث أحدا بعد موته أو لا تقوم الساعة هذه شهادة بعد شهادة شهادة أخرى على أنهم اقتربوا من السماء على أنهم كانوا يجلسون قبل رسالة في مجالس في استمعون الكلام لكنهم لما بعثه رسول الله عليه وسلم شهدوا أنهم لا يستطعون يسمعوا شيئا وأن السماء أصبحت محفوظة وشهادة هنا أنهم إذا اكتربوا فإنهم يحرقون بشهابا يترصدهم وبكواكب تنتغرهم وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد هذا من كلام الجن يقول والله لا ندري بعد هذا الحادث الذي وقع والله لا ندري بعد هذا الوحي الذي نزل والله لا ندري بعد أن حفظت السماء بالملائكة وبالشهب أشر أريد ممن فلا الأرض وانظر الأدب لم يقل وشر أراد الله به أهل الأرض أريد بالبلاء المجهول وهو تأدب على الواحد لأحد كما قال إبراهيم وإذا مرضته فهو يشفين فنجعل الشفاء لله والمرض يعني بصيغة المبني المجهول فأسأل الله سبحانه وتعالى يفكهنا في هذا الكتاب وأسأل الله أن يجعلنا مؤمنين صادقين مخلصين فيما نقول مخلصين فيما نعمل وأن يوفقنا أن يشرفنا لنكون خداما بهذه رسالة الخالدة خداما نحمل الكلمة الصحيحة الكلمة العدل الكلمة الوسط نبلغها الناس لندخل في قافلة محمد عليه الصلاة والسلام وإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة وبركاته بالله يت الله يا ذات قلبي او مسجد الشافي المعصوم وابنا هادي فخذ تجد اطرافه مذاني وألقيه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بطري يرتد بعد العمى نور الإرشاد أشواقي مجنحة درى حاضر الأقوام